انا الذابل على كتف المحال اطلب رضا ليام صد في الوقت تنهشني وما في القدر حيله لي صار الزمان خصمي وسيفي في الوغاوهام جرتني تقهوت العنا واشرب فناجي تنزفني على نايل حزن انغار الينا اسمع نذير الموت ينشد لي تراتيل اشوف العمر قدامي ورق ودمور يعلمني البكاما كفك في الدمع بمناديل تثور بصدري الزفرة وتاطفي شمعتان أحلام أصوب للأمل نظرة عسى يشعل قناديل أبني صروح الحلم ما دام الشقاها الدام أعلق في الرجاع ظني وظني ينقطع حيلة وذنبي في زمان الثرثراه إني بدون أثان وانا خوفي طول الصمت لحف غرابيل أنا الدابل أنا الميت وما للجرح أي آلام أنا موجز من الغربة يفاتش عن تفاصيل يفاتش عن تفاصيل